وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى الظَّهْرِهِ مِنْ دَابَّةٍ ولكن, وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَس 1 وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما وآباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكترهم فهم لا يؤمنون inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al'azqani fa hum mutamahud wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من تَبَعَ الذِّكْرَ وَخَشْيَةَ الرَّحْمَنِ بالغَيْبِ فَتَبَشَّرْ ذُهُو بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ كُلَ شيء أأَح الصين غ في إم م